عن أ ب ي صالح السمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ع ل ى كل شيء قدير في يوم م ئ ة م ر ة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له م ا ئ ة ح س ن ة ومحيت عنه م ا ئ ة سيئه وكانت له, حرزا من الشيطان وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا احد عمل اكثر من ذلك وحدثني عن مالك عن سمي مولاي ب ي بكر عن أ ب ي صالح السمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه م ر ة حطت عنه خ ط ا ي ا و إ ن كانت مثل زبد البحر وحدثني عن مالك عن أ ب ي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه قال من سبح دبر كل ص ل ا ة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئه بلا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وحدثني عن مالك عن عماره بن صياد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول في الباقيات الصالحات انها قول العبد الله أ ك ب ر وسبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف ح د ث ن ي عن مالك عن زياد بن أ ب ي زياد أ ن ه قال قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه الا أ خ ب ر ك م بخير أ ع م ا ل ك م وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من إ ع ط ا ء الذهب والورق وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال زياد بن أ ب ي زياد وقال أ ب و عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل ابن آ د م من عمل أ ن جاله من عذاب الله من ذكر الله وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه انه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من الركعه وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آ ن ف ا فقال الرجل أ ن ا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ر أ ي ت ب ض ع ة وثلاثين ملكا يبتذرونها أ ي ه م يكتبهن أ و ل اولا ي ق ل ل الله تعالى باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى وما تقدم في القرآن الذي هو أعظم الأذكار ثم أردفه بالذكر الأعم والذكر يشمل م رحمه ما وما تقدم أعظم ثم ف في في ذكر تبارك أردفه القرآن وغير هو باب جاء القرآن ف ا ل ق ر آ ن من أ ع ظ م ا ل أ ذ ك ا ر و اخص ا ل أ ذ ك ا ر و أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر و جاء وصفه تفضيله على سائر الكلام و أ ن فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن بالكلمه و يكفيه أ ن ه كلام الله فعلى طالب العلم أ ن يكون ديدنه النظر في كلام الله جل وعلا وذكرنا مرارا ً مع ا ل أ س ف الشديد ان كثير من طلاب العلم و إ ن ح ف ظ و ا ا ل ق ر آ ن فقد هجروه لا يكون لهم مرد ي و م تلاوه نظر تدبر علم ع م ل على ا ل ط ر ي ق ة التي ذكرت سابقا ً عن ا ل ص ح ا ب ة و س ل ف هذه ا ل أ م ة و خيارها باب ما جاء في ذكر الله تبارك و تعالى الذكر ش أ ن ه عظيم الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات سبق المفردون جاء في فضله نصوص ك ث ي ر ة جدا و هم من أ س ه ل ا ل أ ع م ا ل و أ ي س ر ه ا ب ا ل إ م ك ا ن و ا ل إ ن س ا ن جالس قائم ق ا ع د يذكرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم لا يكلف شيء و لو عود المسلم نفسه على أ ن يكون لسانه رطبا بذكر الله جل و علا ما دب ا ل ي أ س إ ل ى قلبه ولا ح ز ن ولا لحقه هم ولا نصر ل أ ن ه يحزن على إ ي ش ان فاته شيء من أ م ر الدنيا ف ا ل ب ا ق ي ا ت الصالحات خير من الدنيا كلها و إ ن جلس و ان جلس ينتظر و من أ ش ق ا ل أ م و ر على النفس الانتظار لكن إ ذ ا كان يذكر الله و ينتظر لا يضيره ان ي ت أ خ ر صاحبه س ا ع ة أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل بل إ ذ ا جرب الذكر و أ ن س بالله جل و علا يتمنى أ ن صاحبه لا يحذر يتمنى أ ن ي ت أ خ ر صاحبه وفي الذكر أ ك ث ر من م ئ ة ف ا ئ د ة أ ك ث ر من م ئ ة ف ا ئ د ة ذكرها ا ل ع ل ا م ة ابن القيم في الوابل ا ل ص ي ب ومن أ ه م ه ا يقول أ ن ه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ومنها أ ن ه يرضي الرحمن عز وجل ومنها أ ن ه يزيل الهم والغم عن القلب ومنها أ ن ه يجلب للقلب الفرح والسرور ومنها أ ن ه يقوي القلب والبدن ومنها أ ن ه ينور و ج ه والقلب ويجلب الرزق ويكسو الذاكر ا ل م ه ا ب ة و ا ل ن ظ ر ة ومنها أ ن ه يورث ا ل م ح ب ة التي يروح ا ل إ س ل ا م وقطب ر ح الدين ومدار ا ل س ع ا د ة و ا ل ن ج ا ة ومنها أ ن ه يورث ا ل م ر ا ق ب ة الذي ديدنه ذكر الله جل و علا و لسانه دائم الرضب بذكر الله جل و علا لا شك أ ن الذي بعثه على ذلك م ر ا ق ب ة الله جل و علا ف ا ل إ ك ث ا ر من ذكر الله جل و علا يورث ا ل م ر ا ق ب ة فيدخل ا ل إ ن س ا ن في م ر ت ب ة ا ل إ ح س ا ن إ ل ى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر الذكر باللسان فقط يترتب عليه ما وعد به من قال كذا فله كذا يترتب عليه لكن إ ذ ا صحب الذكر باللسان حضور القلب والتدبر والعمل ب م ا يقتضيه هذه ا ل أ ذ ك ا ر ف أ م ر قدر زائد لا يعرف قدره إ ل ا الله جل وعلا ولذا جاء في فيه ما ي أ ت ي من الفضل العظيم يعني أ ف ض ل من أ ن تلقوا عدوكم على ما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى قريبا نعم من أ ع ظ م الفوائد كما نبه الشيخ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي من ذكرني في م ل أ ذكرته في م ل أ خير منه يعني لو ان واحد منا وهذا يوجد على ك ا ف ة المستويات لو أ ن الملك مثلا أ و أ م ي ر ه جالس مع أ ح د من أ ه ل العلم أ و كذا و ق ا ل فلان ماذا فعل ثم يخبر فلان ب أ ن الملك ذكره ما ينام كالليل ما يجيه النور قطعا ما ينام هذا شيء شاهدنا ه و من الذي ذكره مخلوق لا يقدم ولا يؤخذ لكن إ ذ ا ذ ك ر الله جل و علا من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي رحمه الله و م س ت ع ا ن نعم اي لا بد من ان يكون كلك ا ذ ك ر في ن ف س ه هذا ا ل ت أ م ل هذا ذكر قلبي و هو محمول على أ ن ه مع ح ر ك ة اللسان لكن من غير حضوري احد ل أ ن ا ل ت أ م ل القلبي تفكر هذا ما هو ذكر يقول حدثني يحيى عن مالك عن سمي وصغر م و ل ى أ ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي, صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك وله ا الحمد هو على كل شيء قدير وهذا القدر في الصحيحين وجاء في بعض الروايات يحيي ويميت وفي ر و ا ي ة بيده الخير لكن في الغالب أ ن ا ل م ئ ة ما في هذه ا ل ز ي ا د ة هذه ز ي ا د ة أ ك ث ر ما ت أ ت ي في العشر مرات نعم له الملك و ل و الحمد و على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله جل و علا وحده حال حال يعني حال كونه يجوز أ ن يكون الحال م ع ر ف ة لا بد أ ن يؤول بنكره فنقول ل ي ش نعم والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد يعني م ف ر د ا وحده لا شريك له وها ذ أ ي ض ا حال له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه أ ح و ا ل في يوم م ئ ة مرة في يوم مئة مرة في م ئ ة م ر ة في ر و ا ي ة إ ذ ا أ ص ب ح و يدل لهذه ا ل ر و ا ي ة قوله في آ خ ر الحديث كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي فدل على أ ن ه ا تقال في الصباح و جاء في بعض الروايات نعم من ق ا ل حين يمسي كان له مثل ذلك ف على هذا ا ل أ و ل ى ان يحافظ عليها في الصباح و المساء و ب ا ل ت ج ر ب ة تقال في عشر دقائق تقال في عشر دقائق ما تزيد في يوم م ئ ة م ر ة كانت له عدل عشر رقاب يقول الفر العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه العدل ما عدل الشيء من غير جنسه و بالكسر المثل عشر رقاب في العشر قال ك أ ن م ا اعتق أ ر ب ع ة من ولد ي إ س م ا ع ي ل و ع ت ولد ي إ س م ا ع ي ل ولكن ي سيئة و ك ت ل لك ان يكون هناك حسن يقول م يأتي أحد ل م م ا جاء ب هناك قد ق ي حسن يقول أقرأ آية واحدة من لك ث ر م ن هناك ذ ه ا ل ح س حسن نعم نقول يا أ خ ي تنوع العبادات و ا ل أ ذ ك ا ر منها مطلب شرعي ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن و قل مثل هذا و من أ ي ن لك ان عشر رقاب قد يقول قائل أ ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده و لا شريك له ا ل م ن ك و لا الحمد ح م ي د على كل شيء قدير صر لأربعة عشر مرات ص ر ل أ ر ب ع ة من والد اسماعيل ش و ل انتظر ع ش ر و أ ق و ل ه ا ث ا ن ي ة أ ر ب ع ة و ث ا ل ث ة و ع ش ر ة ص ر ل أ ر ب ع ي ن أ ك ث ر من عشر رقاب نقول قل هذا الذكر وذاك الذكر والثالث والرابع والعاشر وخلي اترك لسانك رطب بذكر الله جل وعلا لكن الشيطان ي خ ز ل و ي س و ي إ ذ ا فتحنا باب الحسابات مع الرب جل وعلا ما عملنا شيء ما عملنا ش يعني ء ي من منا يحافظ على أ ذ ك ا ر النوم وهي تبلغ نحو ا ل أ ر ب ع ي ن كما قال ابن القيم تجد ا ل إ ن س ا ن ما عنده هنا يجعل الرادو عند ر أ س ه يسمع ا ل أ خ ب ا ر و يسمع أ م و ر و تحليلات إ ل ى أ ن يغشاه النوم خفيف على النفس هذا لكن أ ذ ك ا ر النوم من ي أ ت ي بها كامله و إ ن كان ا ن القيم ذكرنا نحو ا ل أ ر ب ع ي ن و ما بينها ت ص ل ل ل أ ر ب ع ي ن ولا ما تصل نقيم في طريق الهجرتين قال وهي نحو أ ر ب ع ي ن أ ذ ك ا ر النوم ابن القيم رحمه الله من اهل ل ل ا ط ل ا ع الواسع و أ م ا أ ن ا فقد س أ ل ت الشيخ ابن باز ب ل ت صله ا ل أ ر ب ع ي ن قال ولا ن ص ف نعم إيه هذا حسب ل ح اطلاعنا ل لكن من مثل ابن القيم في اطلاعه ل رحمه الله لكن ابن القيم رحمه الله هل يظن به أ ن ي ق ر أ ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ع ا م ة ويخصص لها وقت النوم يعني يتعبد بكونه و ق ا ل في هذا الوقت يعني جاءت أ ذ ك ا ر رتب عليها فضل عظيم فبدلا من أ ن يتركها حسب التيسير ومتى ما فرغ ل أ ن ترتيب ا ل أ ذ ك ا ر في أ و ق ا ت م ع ي ن ة تعين على ذكرها وتذكره لكن لزوم الوقت الذي لم يحدد في الشارع عند أ ه ل العلم ابتداء يعني جعل هذا الذكر في هذا الوقت و إ ن كان الباعث عليه انه لا ينسى في عرف أ ه ل العلم ا ت د ا ء يقول من اراد تكرار هذه ا ل أ ذ ك ا ر أ ك ث ر من م ر ة وهو يحسبها هل يدخل فيه مقال ا ابن مسعود رضي الله عنه لا تعدوا حسناتكم عدوا سيئاتكم مع أ ن ا ل أ ذ ك ا ر التي فيها تعداد وردت ك ث ي ر ة وهل ا ل م س ل م إ ذ ا كانت هناك أ ذ ك ا ر لم يرد فيها تعدادا لا يجعل له منها عدد يومي على كل حال حال السلف في هذا الباب وظفوا أ م و ر في أ و ق ا ت وعدوا أ ع د ا د وفدوا أ ن ف س ه م ب أ ع د ا د كان أ ب و هريره رضي الله عنه يسبح في كل يوم ث ن ي ع ش ر أ ل ف تسبيح يعني في مقابل ديته من الدراسه نعم بس لا يتعبد ا ل إ ن س ا ن بهذا العدد المعين من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك ولا له الملك و ل ا الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم م ئ ة م ر ة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له م م ئ ة ح س ن ة ومحيت عنه م م ئ ة س ي ئ ة وكانت له حرزا من الشيطان وفي ر و ا ي ة وحفظ يومه حتى يمسي ومن قال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك ما معنى حفظ يعني مثل قوله من صلى الصبح ب ج م ا ع ة كان في ذ م ة الله نعم ويعني هذا أ ن ه ما تجري عليها ا ل أ ق د ا ر ما يموت ي ص د م ويموت ت ط ل ع من المسجد ويقول ا ل أ ذ ك ا ر هذه نعم ما يمكن هذا هذه أ س ب ا ب قد تترتب عليها آ ث ا ر ه ا وقد ت ت خ ل ف نعم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ش د الناس ح ر ص على مثل هذه ا ل أ ذ ك ا ر ومع ذلكم لما جاء يومه رحل عليه ص ل ا ه و س ل ا وهناك أ ذ ك ا ر جاءت للحفظ لحفظ ا ل إ ن س ا ن ولا يمنع أ ن ينسى هذا الذكر إ ذ ا أ ر ا د الله انفاذ شيء من قضائه كما جاء في الحفظ من الجذان نعم يحدث به الراوي من هو وهم جذوم نعم م ق ص د انا نسيت ولكن حدث به مجنون فقيل له قال نسيت أ ن اقوله بذلك اليوم أ د ر ي والله نسيت نسيت نسيت حتى يمسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا أ ح د عامل أ ك ث ر من ذلك إ ل ا أ ح د عامل أ ك ث ر من ذلك وفيه جواز ا ل ز ي ا د ة على هذه العداد يعني ا ل أ ع د ا د ا ل م ح د د ة في الشارع إ م ا أ ن يلزم العده ا ل و ا ر د ة شرعا بحيث لا تجوز ز ي ا د ة عليها واما أ ن تكون م ط ل ق ة ي أ ت ي بالعده ا ل م ح د د ة ويزيد عليها وهنا ما يدل على جواز ا ل ز ي ا د ة والافضل أ أن ف ض ل تكون ل متوالية م ئ ة ا أ أ ن تكون ا ل م ئ ة م ت و ا ل ي ة وظاهر الحديث يدل على أ ن من جاء بها في اليوم متواليا أ و مفرقا المقصود أ ن في يومه ي أ ت ي ب م ئ ة م ر ة من هذا الذكر العظيم متواليا أ و مفرقا في مجلس أ و في مجالس في أ و ل النهار أ و في آ خ ر ه لكن ا ل أ ف ض ل أ ن تكون متواليه في أ و ل النهار ليتم الحفظ في النهار كله و إ ذ ا ق ا ل ه في أ و ل الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم و حدثني عن مالك عن سمي مولاي ب ي بكر عن أ ب ي صالح السمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم م ا ئ ة م ر ة حطت عنه خ ط ا ي ا و إ ن كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله سبحان منصوب و ا خ ع موقع المصدر بفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانه كسبحت الله تسبيحا سبحان الله وبحمده في يوم م ا ئ ة م ر ة و معنى التسبيح تنزيه الله جل و علا عما لا يليق به من كل نقص فيلزم منه ن ف ي الشريك و الصاحب و الولد و جميع الرذائل فالله جل و علا ينزه و يسبح عن هذه كلها في يوم م ئ ة م ر ة تدرون كم تستوعب من الوقت سبحان الله بحمد م ئ ة م ر ة في دقيقه نصف ما تزيد خ ف ي ف اللسان يقولها في د ق ي ق ة لكن لا تزيد على د ق ي ق ة وكثير من ا ل أ خ و ا ن طلاب العلم لا يخطر لهم هذا ا ل أ م ر على باب وهذا حرمان شديد وقد يقول قائل سبحان الله وبحمد م ئ ة م ر ة في د ق ي ق ة هم اصحاب ط ع ن خطاياهم ذات البحر دل و ي ن قواعد أ ه ل العلم الذين يقولون من ع ل ا م ة الخبر الموضوع ترتيب ا ل أ ج ر العظيم على العمل اليسير هذا احد الكلام فيه في في الصحيحين في البخاري و مسلم هل يمكن أ ن يقول أ ح د في في شيء لا يمكن هذا في الصحيحين و ا ل ق ا ع د ة التي يقولونها حينما يوجد حديث لا إ س ن ا د له أ و يوجد في كتاب غير في غير ا د و ا ئ ر ا ل م ع ت ب ر ا ل م ش ه و ر عند أ ه ل العلم فيحكم عليه حكما مبدئيا بهذا حطت عنه خطاياه و المقصود بذلك الصغائر وإن كان على جاريا على القاعده ان الكبائر لا بد ه ان توبه و إ ن كانت مثل زبده البحر في ا ل ك ث ر ة و ا ل ع ظ م ة مثل زبده البحر و ما يعلو عند هيجانه و تموجه زاد في ر و ا ي ة س ر ي ل بن ابي صالح عن سمي ن ع ن ى ابي صالح من قال حين يمسي و حين يصبح يعني فعل هذا هذه ا ل أ ذ ك ا ر التي على طالب ع ل م على المسلم عموما ا يلتزمها مثل ما تقدم لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى آ خ ر م ئ ة م ر ة وسبحان الله ب ح م د م ئ ة م ر ة والاستغفار م ئ ة م ر ة كما حفظ ع ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقل هو الله أ ح د عشر مرات و ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عشر مرات يعني لو جعلها المسلم مع ورده في الصباح والمساء لكن, ليس بكثير هذا أيه لكن الحفظ ما ي ب د أ الا من ذكرها الذي قبلهم ما في ذكر ما في حفظ لا ما ما. هذا لا ينعطف م ن أمثل صيام النفل لا لا ما يكفي من قالها حفر من لم يقلها لا يحصل له ذلك مثل زبد البحر م ب ا ل غ ة في ا ل ك ث ر ة و مثل هذا و مقتضى هذا يشعر ب أ ف ض ل ي ة التسبيح على, على, على التهليل ل أ ن هناك من قال لا إ ل ه إ ل ا الله و الى آ خ ر ه م ئ ة م ر ة كتب له م ا ئ ة ح س ن حط عنه م ئ ة خطيئه هنا حطت خطاياه كلها و إ ن ك ا ن من زبد البحر فهذا يشعر بافضليه ا ل ت س ب ي ع على التهليل ل أ ن زبد البحر أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ا ل م ئ ة لكن تقدم في التهليل و لم ي أ ت أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به فيحتمل أ ن يجمع بينهما بان يكون التهليل أ ف ض ل و أ ن ه بما زيد من رفع الدرجات و كتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح و تكفيره جميع الخطايا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله صمت. نعم ا ل ح د ي ث ا ل ص ح ي ح ليس ل أ ح د من كلام سبحان الله ب ح م د ه م ئ ة م ر ة في دقيقه ونصف حطت عنه خطاياهم و إ ن كانت مثل زبد البحر وكثير من الناس مثل هذا لا يخطر له على بال أ ل ي س هذا هو الحرمان بعينه هذا هو الحرمان بعينه يا رب وبحمده الواو هذه سبحان الله وبحمده نعم متلبسان اي حاجه يعني بعضهم يقول ح ا ل نعم ومنهم من يقول هي ع ا ط ف ة يعني اسبح الله و أ ل ه ج بحمده نعم تقديره اسبح الله و أ ل ه ج م على كل حال م س أ ل ة م ع ر و ف ة يقول وحدثني عن مالك عن ابي عبيد ا ل م ذ ح ج مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه هنا في الموطا و هو مرفوع إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في مسلم و هو إ ن كان موقوفا هنا إ ل ا أ ن ه كما قال م ح د بن بر لا يدرك ب ا ل ر أ ي يعني فهو مرفوع حكما انه قال من سبح دبر كل ص ل ا ة دبر عقب دبر كل ص ل ا ة عقب و أ ه ل العلم ق ر ر و ن أ ن الدبر قد يكون متصلا بالشيء و قد يكون منفصلا عنه قد ي ك و ن م ت ص لذا ا بالشيء مفصلا ل يكون وقد و عنه يختلفون في مثل اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك هل يقال بعد السلام أ و قبله و الذي يقرر ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ل ا ي تكون قبل السلام لكن هذا ليس بمضطرد أ و ل ا الدبر يحتمل هذا و هذا بدليل أ ن هذه ا ل أ ذ ك ا ر تقال عقب ا ل ص ل ا ة و قد قيل فيها دبر فليكن قوله لمعاذ إ ن ي أ ح ب ك فلا تدع ا ن ا تقول في دبر كل ص ل ا ة يعني عقب ا ل ص ل ا ة كما هنا أ ي ض ا من ا ل أ د ع ي ه ما يقال بعد ا ل ص ل ا ة نعم ما يقال عقب ا ل ص ل ا ة كان إ ذ ا انصرف من صلاته قال ربقني عذابك و م ا ت ب ع ث عبادك و قال أ س ت غ ف ر الله أ س ت غ ف ر الله د ع ا يعني طلب ا ل م غ ف ر ة د ع ا من من سبح دبر كل ص ل ا ة ف إ ذ ا قال اللهم اعني على ذكرك و شكرك قبل السلام أ و بعده سيان ان شاء الله ت ع ا ل نعم على كل حل و نوع ل أ ن ا ل م س أ ل ة محتمل محتمل ثلاثا و ثلاثين دبر كل ص ل ا ة و هذا يشمل بعمومه ا ل ف ر ي ض ة و ا ل ن ا ف ل ة إ ل ا أ ن ه ل العلم ا حملوه على الفرض وكبر ثلاثا وثلاثين يعني قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين وقال الله أ ك ب ر ثلاثا وثلاثين وحمد الله قال الحمد لله ثلاثا وثلاثين وختم ا ل م ا ئ ة بلا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك و ل ا الحمد ع ل ى كل شيء قدير غ ف ر ا ل ذ ن و ب والمراد بذلك الصغائر حملا على النظائر ولو كانت مثل زبد البحر في ا ل ك ث ر ة و ا ل ع ظ م ة والحديث مخرج في صحيح مسلم ولمسلم أ ي ض ا من حديث كعب بن ع ج ر ة و ا ل ن س ا ء من ح د ي ث أ ب ي الدرده ا ل عمر يكبر أ ر ب ع ا وثلاثين يعني كما جاء في النوم نعم في النوم يسبح ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين تماما م ئ ة نعم كبر أ ر ب ع ا وثلاثين يقول النووي ينبغي أ ن يجمع بين الروايتين ب أ ن يكبر أ ر ب ع ا وثلاثين ويقول بعد ذلك لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك و ل ا الحمد يحيي ويميت على كل شيء ا ل قدير وعلى هذا تكون م ئ ة واحد تكون م ئ ة واحد ما تكون م ئ ة على كلام النووي و قال غيره بل يجمع ب أ ن يختم م ر ة ب ز ي ا د ة التكبير و م ر ة ب ز ي ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله و الكل صحيح و ظاهر السياق يسبح ث ل ا ث و ثلاثين يكبر ث ل ا ث و ثلاثين يحمد ث ل ا ث و ثلاثين ان ا ل ت ص ب ي ح منفصل عن التحميد و التحميد منفصل عن التكبير فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ث ل ا ث و ثلاثين و هكذا التحميد و التكبير و جاء في حديث ذهب أ ه ل الدثور ب ا ل أ ج و ر ما يدل على جمعها فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله ثلاثا و ثلاثين فدل على أ ن ه يقال سبحان الله والحمد لله والله أ ك ب ر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله و هذا جائز و هذا و ا ل أ م ر فيه سعاده و التسبيح و عقد ا ل أ ذ ك ا ر كلها ب ا ل أ ن ا م ا ل أ ف ض ل ل أ ن ه ا م س ت ن ط ق ة و كونها باليمين أ و ل ى لحديث جاء عند أ ب ي داود و فيه مقال لكن يشمله عموم يعجبه ا ل ت ي م ن نعم نعم ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى في الصلاتين المجموعتين ذكرها ذهب محله فات محله ان اذا صلى المغرب والعشاء او الظهر والعصر جمعا يذكر الله بعد العصر و بعد العشاء ل أ ن ذكر الظهر فات محله و ذكر العصر فات محله نعم ا ل أ ح ا د تعد باليمنى و العشرات باليسرى يعني عدد ا ل أ ع د ا د قد يقول واحد أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك و ل ا الحمد م ئ ة بيد و ا ح د ة نقول إ ذ ا ع د د عشر اعقد و ا ح د ة و لا يكن هذا من الذكر بالشمال لا ل أ ن هذا عدد ا ل أ ع د ا د م و عدد ا ل أ ذ ك ا ر نعم فرق بين هذا و هذا نعم خلاف ا ل أ و ل ى خلاف ا ل ا و ل لان النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل على ام المؤمنين س ب ح بالحصى ما أ ن ك ر عليها إ ن م ا أ ر ش د ه ا إ ل ى ا ل أ و ل ى إ ذ ا اذا, إذا سلمت من م ش ا ب ه ة م ب ت د ع ة و أ ش ب ا ه ه م إ ذ ا اذا شابهت ا ل م ب ت د ع ة ك ل ه ا ت ك ر ا ا ل ش د ي د ة على كل حال إ ذ ا كانت ا ل ز ي ا د ة على أ ن ما يزيده أ ف ض ل مما لم يزده في العدد المحدد لا لكن إ ذ ا كان يغلب على ظنه أ ن ه ما استوعب العدد المطلوب و زاد حتى يبلغ العدد المطلوب لا ب أ س ان شاء ا تعالى لا سيما في حديث ا ل م ئ ة ل أ ن ه نص على ا ل ز ي ا د ة نعم اعطيتها و ض ا ل م ع ا ط ن ا ل س ا ئ ل ي هذا عند الترمذي سنزل لا باس ان شاء ه نعم جعل الله كذلك, كذلك. مقبول يقول حدثني عن مالك عن عماره بن عبد الله بن صياد بن الصياد هذا الذي يقال إ ن ه الدجال و كانوا يحلفون عليه ثم تبين أ ن ه غيره عن سعيد بن المسير أ ن ه اي عماره سمعه سمع سامح سعيدا يقول في الباقيات الصالحات يعني ا ل م ذ ك و ر ة في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا نعم سميت بذلك ل أ ن ه تعالى قابلها بالفانيات الباقيات مقابله بالفائنيات الزائلات في قوله جل و علا المال و ا ل ب ن و ن ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا و الباقيات الصالحات ا لتتم ي ت ا ل م ق ا ب ل ة انها قول العبد ذكرا كان أ و أ ن ث ى الله أ ك ب ر سبحان الله و الحمد لله و لا إ ل ه إ ل ا الله و لا حول و لا ق و ة إ ل ا بالله تلاحظون تقديم التكبير في بعضها تقديم التسبيح و في بعضها تقديم التحميد إ ل ى آ خ ر ه و جاء في الخبر لا يضرك ب أ ي ه ن ب د أ ت أ ح ب الكلام في مسلم و غير مرفوع احب أ الكلام إ ل ى الله أ ر ب ع سبحان الله و الحمد لله و لا إ ل ه إ ل ا الله و الله أ ك ب ر لا يضرك ب أ ي ه ن ب د أ ت و هذه هي غراس ا ل ج ن ة هذه هي غراس ا ل ج ن ة أ و ما سمعت ب أ ن ه ا القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان ف ا ن ي و غراسها التسبيح و التحميد والتكبير والتاجر إ ل ى آ خ ر ه المقصود أ ن هذه غراس و ل ج ن ه اقلل أ و استكثر اغرس لنفسك أ و احرم نفسك والطريق بين واضح والله مستعان يقول وحدثني المقزومي أبو ويمر حرف زياد زياد المدني الدردع زيد لتأكيد المدخولة عن عن بن أنه بن بن قيسن أبي ميسر ويقال الأنصاري ألا ألا حرف تنبيه عامر مالك أخبركم الجملة قال قال ألا ألا أ خ ب ر ك م في ر و ا ي ة انبئكم بخير أ ع م ا ل ك م يعني أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل و أ ر ف ا ع ه ا في درجاتكم ومنازلكم في ا ل ج ن ة و أ ز ك ا ه ا انماها و أ ط ه ر ه ا عند مليككم وخير لكم من إ ع ط ا ء يعني إ ن ف ا ق الذهب والورق ا ل ف ض ة وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم الكافر فتضربون أ ع ن ا ق ه م تقتلونهم ويضربوا أ ع ن ا ق ك م يقتلونكم قالوا بلى يعني أ خ ب ر ن ا قال ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى خير من هذه ا ل أ م و ر كلها خير من ا ل ف ا ق الذهب والورق وخير من الجهاد في سبيل الله الذكر قال زياد بن أ ب ي زياد وقال أ ب و عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آ د م من عمل أ ن ج ا له من عذاب الله تعالى من ذكر الله جل وعلا ل أ ن الذكر يدل على أ ن ا ل إ ن س ا ن مستحضر مراقب لربه بخلاف الغافل والله الذي لا يخطر له الذكر على بال مثل هذا محروح يقول وحدثني يحيا عبد الله المجمر عن نعيم بن عن بن ابن بن علي نبيه مالك المجمر الله خلاد رافع الزرق يحيى بن خلاد بن رافع عن جده عن عمه ق ي ش شصير رفاعه بن رافع يحيى بن خلاد بن رافع نعم نعم عن رفاعه بن رافع أ ن ه قال كنا يوما يعني من ا ل أ ي ا م نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة المغرب فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ س ه من ا ل ر ك ع ة و قال سمع الله لمن حمده يعني شرح في الرفع و قال سمع الله لمن حمده قال رجل من وراءه هو رفاعه نفسه ربنا و لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد كثيرا طيبا يعني خالصا لوجه الله عز و جل مباركا فيه كثير الخير فيه زاد المساء كما يحب ربنا ويرضى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من المتكلم آ ن ف ا يعني قريبا فقال الرجل أ ن انا يا رسول الله فقال الرجل رسول أ يا رسول الله وما أ ر ي د بذلك إ ل ا الخير يرجو بذلك الثواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ر أ ي ت بضعه ة ا ل ب من ث ل ا ث ة إ ل ى ت س ع ة ب ض ع ة وثلاثين ملكا يعني بعدد حروفها حروفها ثلاثه ث ل ا ث ي ن حرف ب ض ع ة وثلاثين ملكا يبتذرونها يسارعون يتسارعون س ا ر ع و ن ي في كتابتها أ ي ه م يكتبها أ و ل أ أول و أو ل اولا أول بالضم على البناء لقطعه عن ا ل إ ض ا ف ة مع ن ي ة المضاف إ ل ي ه و أ و ل ا منصوب على الحال مثل هذا الزكر ينبغي أ ن يحافظ عليه الانسان والله ابن مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء حدثني احيى ع مالك عن أ ب ي الزناد ي عن العرج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي د ع و ة يدعو بها ف و ر ي د و ن خ ت ب ئ د ع و ت ي ش ف ا ع ة لامتي في ا ل آ خ ر ة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل, الليل سكنا والشمس, سكن والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين و أ غ ن ن ي من الفقر و أ م ت ع ن ي بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك وحدثني عن مالك عن أ ب ي الزناد عن الاعرج عن أ ب ي و ر ي ر ه رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل و أ ح د ك م إ ذ ا دعا اللهم اغفر لي إ ن شئت اللهم ارحمني إ ن شئت ليعزم ا ل م س أ ل ة ف إ ن ه لا مكره ا ل ا ح د ث ن ي عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي عبيد مولى بن أ ز ه ر عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجبني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أ ب ي عبد الله الاغر وعن ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر ويقول من يدعوني فاستجيب له من ي س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ه من يستغفرني ف أ غ ف ر له من يستغفر ن ي فأغفر له صلى الله وحدثني عن مالك عن ي ح ي بن سيد ع عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيمي ان ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت ن ا ئ م ة إ ل ى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ب ق د ت ه من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أ ع و ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أ ح ص ي ث ن ا ن عليك أ ن ت كما اثنيت على نفسك وحدثني عن مالك عن زياد بن ابي زياد عن ط ل ح ة بن عبيد الله بن كريس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل الدعاء دعاء, دعاء يوم عرفه و أ ف ض ل ما قلت أ ن ا والنبيون من قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له وحدثني عن مالك ن عن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب جهنم و أ ع و ذ بك من عذاب القبر و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المحيا والممات و حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن قوس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ولك الحمد أ ن ت قيام السماوات و ا ل أ ر ض ولك الحمد أ ن ت رب السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن أ ن ت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق و ا ل س ا ع ة حق اللهم لك أ س ل م ت وبك امنت وعليك توكلت و إ ل ي ك انبت وبك خاصمت و إ ل ي ك حاكمت فاغفر لي ما قدمت و أ خ ر ت و أ س ر ر ت و أ ع ل م ت أ ن ت إ ل ه ي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق أ ن ه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني م ع ا و ي ة وهي ق ر ي ة من قرى ا ل أ ن ص ا ر فقال هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا ف قال ل إلى ت وأشرت نعم ن ح ي ة منه ف ق ا هل بهن الثلاث التي تدري دعا ما فاخبرني ي ه فقلت ق نعم ل ف أ بهن فقلت دعا ب أ ن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا ي ه ر ك ه م بالسنين ف أ ع ط ي ه م ا ودعا ب أ ن لا يجعل باسهم بينهم فمنعها قال صدق قال ابن عمر فلن يزال الهرج إ ل ى يوم القيامه ة و ح د ث ن عن عن مالك عن ز يقول د بن أنه أسلم كان ي م المؤلف من داع يدعو إ ا كان ثلاث بين إحدى إ ا يستجاب له وإما يدخر له وإما ا يدخر يكفر عنه يقول له له ل عنه م رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء باب ما جاء في جاء الامر د ع ء جاء ا ل أ بالدعاء في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم فالدعاء مامور به وهو ع ب ا د ة من أ ف ض ل العبادات ولذا جاء م ن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد ا ل أ م ر بالدعاء فالدعاء ع ب ا د ة والدعاء كما يكون دعاء م س أ ل ة يكون أ ي ض ا دعاء ا ل ع ب ا د ة والعبادات في جملتها متضمنه ل ل م س أ ل ة متضمنه للمساله فما من مسلم يعبد الله جل و علا ب ع ب ا د ة م ش ر و ع ة إ ل ا و قد تضمنت هذه ا ل ع ب ا د ة طلب القبول و طلب الثواب المرتب على هذه ا ل ع ب ا د ة فالتعبد مستلزم للدعاء ت ع ب د المشروع مستلزم للدعاء ف... و مثل ما ذكرنا هو من أ ش ر ف العبادات و أ ج ل ه ا فعلى المسلم أ ن يلهد بالدعاء بدعاء الله جل و علا أ ن يعينه على ذكره و شكره و أ ن يثبته بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و أ ن يرزقه ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل إ ل ى غير ذلك من الدعوات ويحرص على الجوامع و ا ل أ د ع ي ه ا ل ث ا ب ت ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليسلم من أ ن يعتدي في دعائه و لا يشعر عليه أ ن يلح بالدعاء وعليه أ ن يتحرى ل ا و ق ا ت ا ل ف ا ض ل ة التي هي م ظ ن ه ل ل إ ج ا ب ة كالسجود وعند ا ل أ ذ ا ن و س ا ع ة ا ل ج م ع ة في يوم ع ر ف ة وغير ذلك من المواطن التي جاءت النصوص على أ ن ه ا تستجاب فيها الدعاء او يستجاب فيها الدعاء ويحرص على دفع الموانع ودرئها ومن أ ع ظ م ه ا أ ك ل الحرام أ ط ب مطعمك ت ك و مستجاب ا ل د ع و ة ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يديه ل ل س م ا ء يقول يا ربي يارب يلح ويكرر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ف أ ن ا يستجاب له استبعاد فليحرص ا ل إ ن س ا ن على طيب المطعم ليكون مستجاب ا ل د ع و ة يجتنب الدعاء ب ا ل إ ث م و ق ط ي ع ة الرحم ويتخلق ب ا ل أ خ ل ا ق التي يرد ذكر بعضها من خلال ما أ و ر د ه المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب يقول حدثني يحيى عن مالك عن أ ب ي الزناد أ ب و الزناد عبد الله بن ذكوان عن ا ل أ ع ر ج عبد الرحمن بن هرمز عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي د ع و ة لكل نبي د ع و ة م س ت ج ا ب ة د ع و ة م س ت ج ا ب ة كما جاء في روايه ابي ذر لصحيح البخاري لكنها لا توجد لسائر ا ل ر و ا ت كما أ ن ه ا لا توجد شيء من نسخ الموطه و ر و ا ي ا ت ه لكل نبي د ع و ة الوصف بكونها م س ت ج ا ب ة ذكر ا ب م ذكر هو مقصود و إ ل ا ف ل أ د ع ي ا ل م ح ف و ظ ة عن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع غيرهم ن ا ل أ ن ب ي ا ء ك ث ي ر ة لا يتصور أ ن نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء لم يدعو الا ب د ع و ة و ا ح د ة نعم له أ د ع ي ة إ ذ ن هذه ا ل د ع و ة من صفتها أ ن ه ا م س ت ج ا ب ة فنص عليها أ و لم ينص ا ل أ م ر واضح و معروف له د ع و ة م س ت ج ا ب ة يدعو بها مفهومه مفهوم تخصيص ا ل إ ج ا ب ة ب د ع و ة و ا ح د ة أ ن ما عداها من الدعوات نعم مردوده او على الرجاء كغيرهم نعم ل الرجاء لا شك ان هذا ظاهر الحديث مستشكل استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الانبياء من الدعوات المجابه النبي عليه الصلاه والسلام ج ب له اكثر من دعوه وغيره بما وقع لكثير من الانبياء من الدعوات المجابه لا سيما نبينا عليه الصلاه والسلام و ظ ا ه ر أ ن لكل نبي د ع و ة و ا ح د ة مستجابه والبقيه مردوده لكن الاحتمال الثاني أ ن ه ا على الرجاء والجواب أ ن المراد ب ا ل إ ج ا ب ة في ا ل د ع و ة ا ل م ذ ك و ر ة القاطع بها د ع و ة واحده ة مقطوع ب ب إ ج ا ت ا مقطوع ب إ ج ا ب ت ه ا وما عدا ذلك من دعواتهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فهو على رجاء ا ل إ ج ا ب ة كغيرهم وقيل لكل واحد منهم من ا ل أ ن ب ي ا ء د ع و ة ع ا م ة م س ت ج ا ب ة يعني تعم ا ل أ م ة كلها وليس المراد بذلك الدعوات ا ل خ ا ص ة نعم هذا أ ر ج ح ماذا عن يعني لو د ع على أ م ت ه بالهلاك كما فعل بعض ا ل أ ن ب ي ا ء نوح مثلا د ع على عمومهم على من لم يجب دعوته بالغرق ف أ غ ر ق و ا لماذا لم يستغل ل ل أ ن ب ي ا ء هذه ا ل د ع و ة المستجابه ب ه د ا ي ة جميع ا ل أ ت ب ا ع وما قلنا ا ل د ع و ة ع ا م ة ل ل أ م ة كلها ب حيث لو د ع عليهم ب ل ه ل ا ك أ ه ل ك و ا نعم وبعض ا ل أ خ و ا ن يقول هذا القول هو الراجح لماذا لم يدعو ب أ ن يهدي الله جميع ا ل أ ت ب ا ع جميع ا ل أ م ه نعم كيف لماذا هذا ينافي السنه ة ا ل ل إ ي ي ة ن ا ف ي ا ل س ن ة ا ل إ ل ه ي ة من وجود الصراع بين الحق والباطل إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ م ا الدعوات ا ل خ ا ص ة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب وفي الحديث الصحيح الذي س ي أ ت ي أ ن النبي عليه الصلاه والسلام دعا ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء نعم ف أ ج ي ب في اثنتين دعوت ربي ثلاثا أ و س أ ل ت ربي ثلاثا ف أ ع ط ا ن ي اثنتين ومنعني واحده و س ي أ ت ي هذا الحديث ولا شك أ ن الحديث يجعل ا ل أ ن ب ي ا ء في غير هذه ا ل د ع و ة كغيرهم على الرجاء لكن الناس في إ ج ا ب ة دعواتهم على حسب ما في قلوبهم من إ ي م ا ن وما في أ ع م ا ل ه م من اتباع وهم أ ك م ل الناس في هذا الباب فهم أ ر ج ى من ترجى إ ج ا ب ة دعوته يعني لا يقال انهم من غيرهم بالسويه لا هم على الرجاء بلا شك لكن رجاءهم أ ق و ى من رجاء غيرهم ل أ ن ه م أ ك م ل الناس في كل باب من أ ب و ا ب الدين كما أ ن أ ت ق ى الناس نعم أ ر ج ى من غيرهم وهكذا يدعو بها فتعجل كل نبي دعوته لقومه أ و عليهم ف أ ر ي د في ر و ا ي ة البخاري إ ن شاء الله أ ن أ خ ت ب ئ دعوتي ا ل م س ت ج ا ب ة ش ف ا ع ة ل أ م ت ي في ا ل آ خ ر ة ف أ ر ي د إ ن شاء الله تعالى أ ن أ خ ت ب ئ يعني أ ن أ د خ ل دعوتي ا ل م س ت ج ا ب ة ش ف ا ع ة ل أ م ت ي في ا ل آ خ ر ه وزاد في ر و ا ي ة أ ب ي صالح اي فهي ن ا ئ ل ة إ ن شاء الله من مات من أ م ت ي لا ي ش ت ك بي شيئا يعني شفاعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعصاه الموحدين ث ا ب ت ة بالطريق القطعي المتواتر ولا ينكرها إ ل ا من ينكر إ خ ر ا ج أ ه ل الكبائر من النار كالخوارج و م ع ت ز ل ة هذه ا ل ش ف ا ع ة أ ج م ع عليها من يعتد بقوله من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م وسلف ا ل أ م ة لا شك أ ن الحديث فيه كمال ش ف ق ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ م ت ه وفي الحديث أ ي ض ا إ ث ب ا ت ا ل ش ف ا ع ة وهي كما قلنا محل اتفاق ممن ن يعتد بقوله من علماء ا ل أ م ة لكل نبي د ع و ة م س ت ج ا ب ة يعني هل من ضير أ ن نناقش بعض الدعوات النبويه انها ل أ ج ي ب ه ولم ت ج ا ب يعني هل من سوء ا ل أ د ب مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن نقول إ ن دعوته في قولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أ ج ي ب ت ه لم تجاب نعم هل هذا من سوء ا ل أ د م مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا عرفنا أ ن لكل نبي دعوه مستجابه وما عدد ذلك من الدعوات على الرجاء و س ي أ ت ي به حديث انه لم يجب في دعوته ا ل ث ا ل ث ة نعم هو دعا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعا على أ ق و ا م هل وقع فيهم ما دعا به عليهم و دعا على أ ش خ ا ص و لعن أ ش خ ا ص ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اللهم اجعل دعوتي عليهم ر ح م ة يعني بعد ان كانت ل ع ن ة تكون ر ح م ة و هذا من كمال شفقه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلا يلزم من كل د ع و ة يدعو بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و غيرهم ن الانبياء ان تجاب إ ن م ا المضمون د ع و ة بخلاف غيره فغير ا ل أ ن ب ي ا ء جميع دعواتهم على الرجاء فالمضمون ل ل أ ن ب ي ا ء د ع و ة م س ت ج ا ب ة وما ع د ذلك على الرجاء وهم أ و ل ى الناس ب إ ج ا ب ة الدعاء ل أ ن ه م لا يدعون إ ل ا مع توافر ا ل أ س ب ا ب ومع انتفاء الموانع ف إ ذ ا توافرت ا ل أ س ب ا ب وانتفت الموانع ترتب ا ل أ ث ر لكن لا يلزم من ذلك أ ن يجاب بنفس ما دعا به على ما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى و حدثني عن مالك نعم أ م ا ا ل ش ف ا ع ة العظمى التي بواسطتها يتخلص الناس من هؤلاء الموقف ه ذ ا خاصه خاص ف ي له شفاعات خ ا ص ة ولغيره أ ي ض ا شفاعات لكن ا ل ش ف ا ع ة ل ع ص ا ة الموحدين ل أ م ت ه ا ل ش ف ا ع ة ل أ م ت ه في ا ل آ خ ر ة ويشفع ل أ ه ل الموقف كلهم لكن شفاعته ا ل خ ا ص ة ب أ م ت ه نعم ب إ خ ر ا ج العصاه نعم ولا يبقى فيها من قال لا إ ل ه إ ل ا الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذه شفاعه من شفاعاته وله أ ك ث ر من شفاعه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وهنا فيه اسقاط ا ل أ ص ل عن مسلم بن يسار أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول ومسلم بن يسار تابعي فالخبر نعم مرسل لا ما هو من النسخ لا ن ح ياحي بن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يتصور أ ن يكون من ياحي بن سعيد إ ن ه موجود في بعض الروايات هنا يقول لم تختلف ا ل ر و ا ة عن مالك في اسناد هذا الحديث ولا في متنه وهو مرسل وهو مسلم يسار تابعي دل على أ ن ا ل ن س خ ة التي وقف عليها ابن عبد البر فيها أ ن ه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور فيقول اللهم فالق الاصباح فالق الاصباح اللهم أ ص ل ه ا يا الله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم ا ل م ش د د ة يا الله ولذا يندر اقتران اللهم بياء نعم ي ن ا د ر ان يقال يا اللهم وجاء ش ي ر أ م ي ه بن ابي صلت أ و لغيره و ك ل ا في ذلك م ع ر و ف إ ن ي ذ ا ما حدث أ ل م أ ق و ل يا اللهم يا اللهم وهذا نادر بعضهم يحكم عليه بالشكر اللهم فالق مظهر الاصباح ا ل ص ب ح وجاء ل الليل سكنا جاعل الليل سكنا اللهم فالق الاصباح فالق نعم عرابها نعم بدل من اين من لفظ الجلاء منادى إ ي ش أ و بدل من الله المنادى نعم بدل ولا منادى اللهم يعني يا الله يا ف ا ل ق ا ل أ ص ب ا ح يا جاعل الليل أ و هي بدل من لفظ الجلاله المنادى الذي محله النصب نعم محل لفظ الجلاله المنادى النصب ف ا ل ق ا ل أ ص ب ا ح مظهر الصبح جاعل الليل سكن ج ا ع الليل سكنا نعم الليل سكن محل النوم جعل ا ل ل و النهار نعم لا لا لا لا فيها ل ف ونشر ولتبتغوا من فضله تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ها؟ قبل قبل ا ل آ ي ة أ و ل ه ا جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله هذا الاصل هذا الاصل ان الليل سكن والنهار معاش ليبتغى من فضله بطلب الرزق لكن كثير من الناس عكس جعل الليل هو وقت السعي والنهار هو وقت النوم وجاعل الليل سكنا والشمس、آه. ش عندكم الشمس عليها والشمس والقمر م ا ط ف ه على إ ي ش على الليل والعطف على ن ي ة ت ك ر ر العامل يعني وجاعل الشمس والقمر حسبانا وجاعل الشمس والقمر حسبانا أ ي حسابا كما في قوله جل وعلا و الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ن ت ص و ر أ ن ه لا فرق بين ا ليل ل ولا نهار ا ل ص ف ة و ا ح د ة كلها إ م ا شمس و إ م ا ظلام كيف نعرف الحساب كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب بهذا نعرف و الحساب والحسبان ب ن ا ل واحد هذه مقدمات فيها من الثناء ما فيها ثم جاء طلب ا ل ح ا ج ة فينبغي للداعي أ ن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما يكون سببا في قبول دعائه اقضي عني الدين والمراه ديون الخلق وديون الخالق ودين الله حقا يقضى واغنني من الفقر الفقر الذي يشغل ا ل إ ن س ا ن عما خلق من أ ج ل ه ه و ا ل ع ب ا د ة أ و الذي يلجئه إ ل ى تكفو الناس س ؤ ا ل ه م هذا ا س ت ع ا د منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وطلب الغنى منه وليس المراد به الغنى الذي يطغي ا ل إ ن س ا ن ويشغله عما خلق له و أ م ت ع ن ي بسمعي لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع وبصري لما فيه من ر ؤ ي ة ما يسر و ر ؤ ي ة المخلوقات للتدبر والاعتبار و أ ي ض ا للتمكن من النظر في المصحف و ر ؤ ي ة كلام الله جل وعلا وقراءته وقوتي واحده القوى ويروى قوني من ا ل ق و ة وقوني في سبيلك يعني اجعلني قويا في سبيلك احتمل أ ن يراد به الجهاد واحتمال ا ل آ خ ر أ ن يراد به جميع أ ع م ا ل البر وجميع أ ع م ا ل البر في سبيل الله ومن أعظم ما يندرج في هذا طلب العلم طالب العلم ي س أ ل الله جل وعلا أ ن يقويه في على يقويه على تحمل ا ل م ش ق ة في طلب العلم وخوني في سبيلك لكن إ ذ ا أ ط ل ق السبيل فالمراد به الجهاد لو أ و ص ى أ و وقف إ ن س ا ن شيئا وجعل غلته في سبيل الله ينصرف انصرافا أ و ل ي ا إ ل ى الجهاد في سبيل الله لكن إ ذ ا لم يوجد نظر نظر في الوجوه ا ل أ خ ر ى من أ ع م ا ل البر التي يمكن ان يطلق عليها في سبيل الله نعم اما في آ ي ة مصارف ا ل ز ك ا ة فالمراد بها الجهاد وفي سبيل الله وابن السبيل المراد به الجهاد وفي مثل قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه النار سبعين خريفا محتمل ولذا جاء به البخاري في كتاب الجهاد ف ك أ ن ه يميل أ ن المراد في سبيل الله هنا الجهاد والذي يرجح كثير من ا ل ع ل م أ ن في سبيل الله يراد به ابتغاء وجه الله جل وعلا فمن صام يوما يبتغي بذلك وجه الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا نعم جاء الخبر بذلك ا ل ن ظ ر إ ل ى كعب والنظر إ ل ى الوالد لكن الخبر فيه ضعيف الخبر ضعيف نعم الحساب, الحساب مبني على الرؤيا حسبان نحسب الليالي و ا ل أ ي ا م بدءا من ر ؤ ي ة الهلال في أ و ل ه ثم نحسب ما بعده لا ما يفتي وين اما ب ا ل ن س ب ة للعبادات فهي م ب ن ي ة على ا ل ر ؤ ي ة صوموا لرؤيته أ ف ط ل و ا لرؤيته هذا ما يدخل الحساب ولا شيء أ م ا حسابات الناس نعم وحلول اجالهم وديونهم هذا أ م ر سهل يعني لو زاد يوم ونقص يوم هم ما هم م ش ك ل لو م ش ع ل ا ل ت ق و ي م ما يلامون نعم كونيه اضبط ل أ م و ر ه م و ل أ ن تراءي الهلال انما يطلب من اجل العبادات لا إ ش ك ا ل في كون الدين يحل يوم الخميس و ا ل ج م ع ة بناء على نشار تام أ و ناقص لما العبادات م ر ب و ط ة ب ر ؤ ي ة الهلال نعم نعم على كل حال امور العبادات كلها م ب ن ي ة على ا ل ر ؤ ي ة مبنيه على الرؤيه ثم قال رحمه الله و حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز بالزناد اسمه إيف عبد الله بن ذكوان عن ا ب ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يقل أ ح د ك م والنهي ا ل أ ص ل فيه التحريم وحمله النووي على الكراهه هو ابن حجر قال هو أ و ل ى نعم إ ذ ا دعا اللهم اغفر لي إ ن شئت اللهم ارحمني إ ن شئت ليعزم المساله ف إ ن ه لا مكرها له ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إ ل ى ا ل ك ر ا ه ه عند النووي وعند ابن حجر نعم. نعم ما جاء من بعض ا ل أ د ع ي ه طهور إ ن شاء الله ذهب ا ل ض م ا وثبت ا ل أ ج ر إ ن شاء الله جاء في بعض ا ل أ د ع ي ه التعليق ب ا ل م ش ي ئ ة لكن هذا ص ا ر ف عند بعض اهل العلم ومنهم من يقول يبقى أ ن ه هنا على التحريم و أ ن ه إ ذ ا جاء الدعاء بلفظ الامر لا يجوز ان اقترن ب ا ل م ش ي ئ ة أ م ا إ ذ ا جاء بلفظ الخبر الدعاء جاء بلفظ الخبر جاز اقترانه ب ا ل م ش ي ئ ة ولذا لم يرد دعاء م ق ر و م ب ا ل م ش ي ئ ة لفظه لفظ ا ل أ م ر إ ن م ا جاء ما لفظه لفظ الخبر طهور إ ن شاء الله لكن ما تقول اللهم طهره إ ن شاء الله ما تجد ثبت ا ا ل أ ج ر إ ن شاء الله ما تقول اللهم ثبت أ ج ر ي إ ن شاء الله ما تجري تدخل في النهي اللهم اغفر لي إ ن شئت اللهم ارحمني إ ن شئت ليعزم يجتهد ويلح من غير استثناء في ا ل م س أ ل ة التي هي الدعاء ف إ ن ه يعني الله جل وعلا لا م ك ر ه له اللهم اغفر لي إ ن شئت اللهم ارحمني إ ن شئت زاد في روايه م ا م عن ابي ه ر ي ر عند البخاري اللهم ارزقني إ ن شئت المقصود أ ن كل دعاء بلفظ ا ل أ م ر لا يجوز ان يقرا ب ا ل م ش ي ئ ة ا ل أ ص ل في النهي التحريم فلا يجوز أ ن يقول اللهم اغفر ن ي إ ن شئت هذا حرام لكن إ ذ ا جاء بلفظ الخبر لا باس نعم ما في شيخ ل أ ن ه بلفظ الخبر لكن ما تقول اللهم وفقه إ ن شئت بلفظ ا ل أ م ر لا يجوز الفرق ا هذا بلفظ الخبر جاءت النصوص بجوازه و هذا بلفظ ا ل أ م ر جاءت النصوص ب م ن ع ه يقول ابن ع ي ي ن لا يمنعن احدا أ الدعاء لا يمنعن احدا أ الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير بعض الناس يمتنع من الدعاء ل أ ن ه يعرف أ ن ه مقصر ف حق الله جل و علا فلا ينبغي أ ن يمتنع بسبب تقصيره نعم على ا ل إ ن س ا ن ان يتواضع و أ ن يكون خائفا وجلا من ذنبه و تقصيره و أ ن يكون أ ي ض ا خائفا من عدم قبول عمله و إ ن كان صالحا و مع هذا الخوف يوسع الرجاء في الله جل و علا و يحسن الظن بربه يحسن الظن بربه و لا يصل به الحد إ ل ى أ ن يقنط و ي ي س القنوط من ر ح م ة الله لا يجوز والياس من روح الله لا يجوز حرام بل يحسن الظن بربه جل وعلا شخص يتعبد سبعين س ن ة سبعين سنة في ا ل ع ب ا د ة ويقول انه لا ي س أ ل الله ا ل ج ن ة يخجل أ ن ي س أ ل الله ا ل ج ن ة وهذه عبادته بل يكتفي أ ن ي س ت ع ي د به من النار هذا موجود لا يسعى للجنه يخجل ل أ ن عمله لا يناسب ولا يكفي وعلى س ل و ب العوام لا يواجه ان يطلب به ا ل ج ن ة يقول يكفيه أ ن ي س ت ع ي د بالله من النار لا شك أ ن هذا استحضار ل ع ظ م ة الله جل وعلا لكنه من وجه آ خ ر فيه ز ي ا د ة في الخوف وفيه شيء من ا ل ي أ س لكن مع ذلك على ا ل إ ن س ا ن ان يسال الله جل و ي س ت ع ي د به من النار يقول ابن ع ي ي ن ة لا يمنعن أ أ ح د ا الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير ف إ ن الله جل وعلا قد أ ج ا ب دعاء شر خلقه وهو إ ب ل ي س حين قال رب أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون أ ج ا ب الله ا ل د ع ا ء فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يسعى في إ ص ل ا ح عمله و أ ن يجتنب ما نهي عنه ويصدق ويلح في الدعاء ويتوسط في أ م ر ه لا يزيد جانب الرجاء بحيث ي أ م ن من مكر الله ولا يزيد جانب الخوف بحيث يياس ويقنط من ر ح م ة الله يقول وحدذني الرحمن عبيد سعد بن عبيد مر مولى عبد عن عن بن بن عمي أبي مالك مولى شهاب أزهر الزهري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل يعجل أ و يتعجل في ا ل إ ج ا ب ة و ا ل ا س ت ج ا ب ة يتعجل ي س أ ل م ر ة مرتين ث ل ا ث ع ش ر م ئ ة ه بالخلاص اما أ ن يظن نفسه أ ن ه ليس ب أ ه ل أ ن تستجاب دعوته أ و يرى أ ن ه أ ه ل ل ل إ ج ا ب ة ولكن الله جل وعلا منعه من هذا الحق هذا ما ي ق ض ي الاستعجال اما أ ن يستحسر ويقنط ر ى أن ييأس و أ ن ه ليس ب أ ه ل أ ن تجاب دعوته ل أ ن ه دعى دعى دعى دعى ما في ف ا ئ د ة على حد زعمه وما ي د ر المسكين انه إ ذ ا وفق للدعاء ف أ م ر ا ل إ ج ا ب ة أ س ه ل لكن على الانسان مع تحسين ه الظن بربه جل وعلا أ ن يسعى جاهدا في درء الموانع فيقول قد دعوت ا ل م ي س ت ج ب لي قال ابن بطال المعنى أ ن ه ي س أ م فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه, بدعائه او انه أ ت ى من الدعاء يعني جاء بشيء من الدعاء ما يستحق به ا ل إ ج ا ب ة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا ت و ج ز ه ا ل إ ج ا ب ة ولا ينقصه العطاء وفي الحديث أ د ب من أ د ا ب الدعاء أ د ب من أ د ا ب الدعاء و هو أ ن ه يلازم الطلب يلازم الطلب و لا ي ي س من ا ل إ ج ا ب ة لما في ذلك من الانقياد و الاستسلام و إ ظ ه ا ر الافتقار حتى قال بعض السلف لانا لا أ ش د خ ش ي ة أ ن أ ح ر م الدعاء من أ ن أ ح ر م ا ل إ ج ا ب ة ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وفق للدعاء لا شك أ ن الذي وفقه للدعاء يوفقه ل ل إ ج ا ب ة لكن لا يلزم أ ن يجاب ب ن ف س ما دعا على ما س ي أ ت ي وقد جاء ما يدل على أ ن د ع و ة المؤمن لا ترد ف إ م ا أ ن تستجاب بعينها أ و ت د خ ل له في ا ل ق ي ا م ة أ و يدفع عنه من الشر ما هو أ ع ظ م منها المقصود أ ن ه سواء كان بلسان حاله أ و مقاله نعم إ ذ ا كان الباعث له على الترك كونه دعا دعا دعا ثم دعا ثم, دعا ثم ترك ولو لم يلفظ به لا ليس هذا من استعجال الاستعجال لو قال اللهم عجل مرتين ث ل ا ث عشر م ئ ة ثم تلق قال د ع و ت بالاستعجال لم يستجب لي نعم الامر بتعجيل ا ل د ع و ة ليس تعجلا ل ل ا س ت ج ا ل ه و لذا جاء في دعاء الاستسقاء عاجلا غير ع اجل هذا ما يذكر ل أ ن ا ل ح ا ج ة كما تكون داعيه للمدعو به تكون داعيه لتعجيله لا يرد القضاء إ ل ا الدعاء لا شك أ ن القضاء والدعاء يعتلجان نعم فقد يكون في الدعاء من ا ل ق و ة ما يرد القضاء وقد يكون في القضاء ما يرد من ا ل ق و ة أ و في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما لا يمحى به القضاء يقول حدثني عن مالك عن ابي شهاب عن ابي عبد الله سلمان ا ل أ غ ر الجهني مولاهم وعن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في روايه في البخاري يتنزل ربنا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا وهذا حديث النزول الالهي الحديث العظيم المتفق عليه الثابت لدى ا ل أ م ة ثبوتا قطعيا ً ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر الحديث حديث عظيم شرحه شيخ ا ل إ س ل ا م في مجلد أ س م ا ء ه شرح حديث النزول والنزول ا ل إ ل ه ي على ما يعتقده أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م وسلف ا ل أ م ة ثابت حق على ما يليق بجلاله وعظمته على وعظمته يليق بجلاله ما نثبت ونعتقد أ ن له معنى و أ ن ه ليس مجرد خبر عانى ع المعنى أ م ا كيفيته فالله أ ع ل م بها علينا أ ن نؤمن بما بلغنا وليس علينا أ ن نبحث عن ما وراء ذلك ف أ م ر ه كغيره من الصفات المعاني م ع ل و م ة والكيف مجهول ن و ل د إ ش ك ا ل ا ت حول الحديث لكن نقول ما قاله علماء ا ل إ س ل ا م قدم ا ل إ س ل ا م لا تثبت إ ل ا على ق ن ط ر ة التسليم ف إ ذ ا نزل هل يخلو منه العرش أ و لا يخلو هذه م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم والذي رجحه شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه يحصل النزل ولا يخلو العرش هذا له نصوص وذاك له نصوص و أ ي ض ا ً ما يريده بعضهم من أ ن التقييد بثلث الليل على اختلاف المسافات قد يكون ثلث الليل ا ل آ خ ر هو الثلث الثاني عند قوم الثلث ا ل أ و ل عند آ خ ر ي ن فيكون كل, الوقت كل, كل الليل ثلث المقصود أ ن هذه إ ش ك ا ل ا ت أ ج ا ب عنها ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى وعلينا إ ذ ا سمعنا مثل هذا الخبر أ ن نقول سمعنا و أ ط ع ن ا و إ ذ ا كان في المخلوقات ما لا نستطيع درك حقيقته وكنه ه فكيف بالخالق الذي لا تدركه ل ا ف ه ا م ولا تبلغه ل ا و ه ا م جل وعلا الشمس تدور في فلكها اربع وعشرين س ا ع ة وجاء في الحديث ا ل ص ي ا ن ة تذهب فتسجد تحت العرش ماذا نقول عن هذا الخبر خبر صحيح نقول سمعنا واطعم ليس لنا كلام مع الخبر إ ذ ا صح أ م و ر ا ل ش ه ا د ة ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ش ه و د ة التي يمكن أ ن ندركها نناقش متونه لكن ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة إ ذ ا صحت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس لنا ان نناقش متونه ابن ب ط و ط ة في رحلته يقول أ ن ه مر بدمشق و ر أ ى شخصا على منبر الجامعه ا ل أ م و ي يتحدث عن النزول ا ل إ ل ه ي ثم وصفه ب أ ن ه كثير العلم قليل العقل وقال إ ن الله ينزل في ثلث الليل ا ل أ خ ي ر كنزول هذا فنزل من المنبر ويقصد بذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ا ت ي م ي ة وهذه ف ر ي ة الشيخ رحمه الله في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطه دمشق في السجن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لكن من أ ر ا د أ ن يثبت النزول و أ ن ه حقيقي فنزل من ا ل د ر ج وقال إ ن الله ينزل نزولا حقيقيا كما أ ن نزول هذا حق حقيقي يعني كما لو قرا إن كان وكان الله سميعا بصيرا فوضع يده على أ ص ب ع ه على بصره و ا ل أ خ ر ى على أ ذ ن ه ل إ ث ب ا ت أ ن هذا ح ق ي ق ة وليس بمجاز كما أ ن العين ا ل ب ا ص ر عند المخلوق ح ق ي ق ي ة فكذلك العين للخالق جل وعلا ح ق ي ق ي ة ولا يظن بذلك أ ن ه يشبه ل أ ن مثل هذا وارد فوضع إ ص ب ع ه على عينه وسمعه على بصره وسمعه على كل حال إ ذ ا كان المراد به إ ث ب ا ت أ ن ما ثبت عن الله جل وعلا ح ق ي ق ة كما أ ن هذا النزوء ح ق ي ق ة و أ ن هذا البصر ح ق ي ق ة وان هذا ا ل س م حقيقه فلا يقتضي التشبيه لا يقتضي التشبيه الا انهما يجتمعان بكون كل منهما ح ق ي ق ة أ م ا أ ن يكون السمع مثل السمع سمع الخالق مثل سمع المخلوق وبصر الخالق مثل بصر المخلوق ونزول الخالق كنزول المخلوق فلا وعلى كل حال ما ذكر ابن ب ط و ط عن شيخ ا ل إ س ل ا م ف ر ي ة وهو مجرب بذلك ورحلته على ما فيها من أ ع ا ج ي ب إ ل ا أ ن فيها جميع ما يذكر من مخالفات في توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فمن أ ر ا د أ ن يدرس كتاب التوحيد ومسائل توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ويريد ب أ م ث ل ة للمخالفات في هذه ا ل أ ب و ا ب ف ل ي ق ر أ ر ح ل ة ابن بطر فيه دعاء صريح ل ل أ ش خ ا ص وفيه ادعاء علم الغيب من قبل ا ل أ ش خ ا ص وفيه أ م و ر من الشرك ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر الشيء الكثير تمثيل إ ي ش على كل حال إ ذ ا كان قصده أ ن ما نسب أ و ما جاء عن الله وعن رسوله مما يتعلق بالله جل وعلا من أ س م ا ء وصفات إ ذ ا كان المقصود به اثبات أ ن هذا الكلام ح ق ي ق ة لا مجاز فله أ ص ل و ينبغي أ ن يقتصر فيه على ما ورد يقتصر فيه على ما ورد ل أ ن الذهن نعم قد يفهم من المتصرف او من نعم أ ن ه يريد التشبيه و التمثيل فيقتصر من ذلك على ما ورد نعم نعم وضع السموات على أ ص ب ع و ا ل أ ر ض ي ن على أ ص ب ع يعني ا ل أ م ر أ م ر الخالق عظيم تبارك وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم شرحه شيخ ا ل إ س ل ا م في كتاب مستقل كتاب ا ل نفيس لا يستغني عن قراءته طالب علم بين فيه مذهب السلف و ا ل أ ئ م ة في إ ث ب ا ت النزول لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فعلينا ا ل إ ي م ا ن والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله وكما قال اهل العلم قدم ا ل إ س ل ا م لا تثبت إ ل ا على ق ن ط ر ة التسليم و أ و ل وأول ه أ و ل حديث كثير من ا ل م ت أ خ ر ي ن نعم ل أ ن ه م توهموا فيه التشبيه فالتعطيل م ر ح ل ة ت ا ل ي ة للتشبيه لكن الحق هو التنزيه مع ا ل إ ث ب ا ت مع اعتقاد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا شك أ ن ت أ و ي ل النزول أ و غير النزول ينزل أ م ر ه ينزل م ل ك ب أ م ر ه جل وعلا كله حيد عن الصواب عن مذهب السلف وسلف هذه ا ل أ م ة وامتها وكل خير في اتباع من سلف ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر يعني في وقت التهجد ولذا يفضل أ ن يقوم ا ل إ ن س ا ن يتهجد في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ل أ ن ه وقت النزول ا ل إ ل ه ي و إ ن قام من نصفه ونام ا ل ث ل ث ا ل أ خ ي ر أ د ر ك من الثلث ما أ د ر ك فيقول من يدعوني فاستجيب له من ي س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ه من يستغفرني ف أ غ ف ر له وهذه ا ل أ ف ع ا ل ا ل ث ل ا ث ة م ن ص و ب ة ب أ ن ا ل م ض م ر ة بعد فاء السببيه ا ل م س ب و ق ة بالاستفهام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ومعروف بصفاء عقيدته على مذهب السلف رد على من ت أ و ل النزول بنزول أ م ر ه جل وعلا رده ب أ ن أ م ر ه ورحمته تنزل في الليل والنهار في كل وقت نعم نزول ا ل أ م ر والملك و ا ل ر ح م ة في كل وقت لا ي خ ص هذا بالثلث ا ل أ خ ي ر من الليل فهذا ما رد به ا ل إ م ا م الحافظ أ ب و عمر بن عبد البر على من ت أ و ل الحديث بنزول أ م ر ه يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيم ي ان ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قالت كنت ن ا ئ م ة إ ل ى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته, ففقدته من الليل انتبهت في, ليلتها في نوبتها فلم تجده بجوارها ف ل م س ت ه يعني طلبته والتمسته وبحثت عنه بيدي تبحث عنه بيدها تقول فوضعت يدي على قدميه يدي على قدميه يد واحد على ا ل قدمين يستدل بهذا من يقول ب أ ن ا ل س ن ة إ ل ص ا ق القدمين حال السجود إ ل ص ا ق القدمين حال السجود لان لا تقع اليد الواحده على القدمين معا إ ل ا إ ذ ا ك ا ن ت ملصقتين وفي ا ل م س أ ل ة حديث م ن د ابن خ ز ي ن وعلى كل حال الذي يخالف في هذا ي ق و ل ن ا ل أ ص ل في ا ل ص ل ا ة حال السجود المجافاه وهذا منه لكن ا ل إ ل ص ا ق أ ر ج ح نعم ها ا ل إ ل ص ا ق وهو ساجد وضعت في ر و ا ي ة وقعت يدي على قدميه وهو ساجد وفي هذا أ ن الملموس لا ينتقض وضوءه الملموس لا ينتقض وضوء وهو ساجد حال يقول في دعائه حال سجوده اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أ ح ص ي ثناءا عليك لهذا ترقب من ا ل أ ف ع ا ل من الصفات ا ل ف ع ل ي ة إ ل ى منشئ هذه ا ل أ ف ع ا ل و هو الله جل و علا الرضا له مقابل الذي هو ايش السخط و ا ل م ع ا ف ا ة لها مقابل التي هي ا ل ع ق و ب ة لكن وبك لا مقابل لله جل وعلا و إ ن م ا قال بك منك جعله و المقابل لنفسه إ ذ لا مقابل له لا أ ح ص ي ثناءا عليك لا أ ح ص ي ثناءا عليك اي لا أ ب ل غ الواجب من الثناء عليك لعجزي عن ذلك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك يعني الثناء عليك الذي يبلغ الواجب في الثناء كما أ ث ن ى الله على نفسه إ ذ ا المخلوق عاجز عن أ ن يثني على الله جل وعلا كما ينبغي و أ ن يشكره على جميع نعمه فهو متصف بالعجز لكن إ ذ ا اعترف بعجزه رجي له ما تمناه هذا مبالغه في الانكسار مبالغه في انكسار ا ل إ ن س ا ن بين يدي ربه يفوض ا ل أ م ر إ ل ى الله جل وعلا و أ ن ه عالم ما في نفسه لكن هذه م ب ا ل غ ة في عدم ا ل ق د ر ة في بيان العجز و إ ظ ه ا ر ه هذه م ب ا ل غ ة ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بالغ في بيان عجزه وبالغ في بيان ع ظ م ة ربه وعظم نعمها ل ت ي لا يستطيع أ ن يكافئها وعظم ش أ ن ه ا ل ذ ي لا يستطيع أ ن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه الله جل وعلا إ ذ ا علم من العبد الصدق في مثل هذا الكلام لا شك أ ن له وقع عنده نعم يقول انا عاجز ومع ذلك يثني هو يثني لكن يقول مثل هذا إ ظ ه ا ر ا لعجزه مع ما أ ث ن ى به عليه نعم مع ما أ ث ن ى به عليه وهو عاجز عن الشكر مع أ ن ه يلهج بالشكر يقول أ ن ا أ ش ك ر لكن على قدر استطاعتي أ م ا ما يليق بالله جل وعلا ويقابل نعمه التي لا تعد ولا تحصى أ ن ا عاجز يدعو ويقول هذا الكلام ايضا هذا مطلق مطلق يقول ما معنى حديث هذا في أ ك ث ر من سؤال من شغله ذ ك ر عن مسالتي ا ع ط ي ت ه أفضل خير ما أ ع ط ي السائل اعطيته أ ف ض ل ما اعطي السائلين لا شك أ ن الذكر وهو دعاء ا ل ع ب ا د ة هو نوع من الدعاء ودعاء ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا دعاءه في الوقت نفسه ع ب ا د ة لكن الذكر عند أ ه ل العلم أ ف ض ل من الدعاء ف إ ذ ا ترك المفضول وانشغل بالفاضل فيعطى ما يؤمله إ ن شاء الله تعالى لكن يبقى أ ن الذكر والدعاء وهما من أ ف ض ل العبادات و ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة والصوم ع ب ا د ة ينبغي أ ن تنوع فتنوع العبادات من مقاصد الشرع فيذكر أ ح ي ا ن ا ويدعو احيانا ويصلي أ ح ي ا ن ا ويصوم أ ح ي ا ن ا وهكذا والله أ ع ل م صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن